السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في الحلقة السابقة عن عاد وهود عليه السلام وما الانحرافات التي انحرفوا عنها أو انحرفوا إليها وكيف دعاهم هود عليه السلام وكيف كان صبورا معهم وتحدثنا من قبل ذلك عن جزيرة العرب وكيف أن كما أننا نتحدث عنها من وجهة نظر إسلامية إلا أن هناك وجهة نظر أخرى وهي التاريخ القديم الذي كتبه المستشرقون وسار على نهجهم كثير من العرب والمسلمين تحدثنا عن كل هذا في الحلقة السابقة ولكن حلقة اليوم ما مصير عاد وما مصير الفئة المؤمنة التي آمنت مع هود عليه السلام ما أفكارهم ما عقائدهم كل هذا نتعرف عليه اليوم ان شاء الله رب العالمين ولكن في البدايه يسعدنا ان نرحب باستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ بجامعه ام القرى سابقا اهلا ومرحبا استاذنا الدكتور سادة جمال, سادة الحمد جمال. الحمد. تحدثنا دكتور جمال في المره السابقه عن عاد ولكن هل عاد كانت لهم دوله وما حدود هذه الدوله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يعني كانت من القبائل العربية التي سكنت الجزيرة العربية منذ زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى منذ أقدم العصور وطبعا يعني كما ورد يعني في كتب التفسير أن كانت له ولاتهم لتشمل الجزيرة العربية بوصلت إلى فلسطين ووصلت يعني كان في ايضا ذكر لهم في النصوص المصرية القديمة امتدت شرقا وغربا لكن احنا لا نستطيع لكن من الاسان الدراسات الاسرية اثبتت ان في كانوا في النصوص المصرية القديمة كانت تطلق عليهم اصحاب العمد يعني المدن التي يعني يقومونها يقيمونها او العمارة التي يقومونها على الاعمدة فاذا هي امتدت خارج طول وعرض الجزيرة العربية وامتدت الى ارض الرافدين لانها امه واحدة ما كانت فيه الحدود الفاصل لا. يعني مش لا نريد ان الواقع الذي نعيشه يفرض علينا ان احنا نفس ما بين ارض الرافدين وبين جزيرة العرب وسوريا وفلسطين وارض مصر لأننا قلنا إن يعني إذا ما كنا ندرس هذه الحقبة من الزمن فلنعد بالذاكرة إلى ما كانت عليه هذه المنطقة من تواصل وانفتاح بينها لا حدود ولا سدود بينها. هيو منذ عهد آدم عليه السلام. يعني إذا كان كل رسول يرسل إلى إلى قومه فأدم عليه السلام كان قومه في الأرض كلها. لا. يعني آدم عليه السلام كان في يعني زين ما فيش النظام مش نلا نريد إن الواقع يفرض علينا أن هم كانوا محصورين ما بين عدن وحضرة موت. لا دولتهم ممتد لان ربنا سبحانه وتعالى يذكر اخبارهم عاد في القران الكريم صحيح فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا ما الاشد منا قوه يعني ما كانش حد معاهم وادارهم يعني كانوا مغطرين بقواتهم نعم فواضح ان يعني والقران الكريم لا حديث الم ترى كيف فعل الرك ربك بعاد ارم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ما لهاش مثيل فهي كانت لها حدود سياسية تمتد شرقا وغربا ومصادرنا نحن في شله قبل المصادر هذا عن حدودها الجغرافية او الحدود المكانية فماذا عن الحدود الزمانية لدولة عاد؟ يعني هل يمكن أن نحددها ولو بشكل تقريبي؟ يعني بشكل تقريب وفض يعني هو يعني لما ذكرهم نبيهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط نوح من الواضح النرسات يعني يضعون تاريخا تقريبيا أربعة, أربعة آلاف قبل الميلاد وإن كان الحقيقة يسبق ذلك في يسبق ذلك في كاسيف أربعة آلاف قبل الميلاد ثم يأتي بعد ذلك موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأخبار عاد وثموت و... ومن الذين بعدهم كان موسى عليه السلام وأسف لما موسى عليه السلام ذكر قومه بعاد وثموت والذين من بعدهم موسى عليه السلام كان في اي تاريخ كان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد نحن. يبقى اذا نقدر نقول ان الدولة, الدولة العادية صح التعبير او الدولة التي نشأت في هذه المنطقة من جزيرة عربية امت... كان بين القرن الأربعين والقرن الثالث عشر قبل الميلاد. دت... وكل هذا سازشر في تواريخ تقريبية لا يمدني عليها عمل. نعم. لأن ربنا ما حدش. ولكن من... نحن ما نعرفه ونتيقن منه أنهم جاءوا بعد نوح. عليه السلام. وقبل موسى عليه السلام. وقبل موسى عليه. هذا نعم. هذا ما ورد في القرآن. <تصفيق> نعم. نعم. نعم هذه الدراسات الـ... ده ده. طيب نريد أن نقترب منهم أكثر في فكرهم. تاريخهم العقدي وتاريخهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي كيف كانوا يفكرون وما معتقداتهم يعني هم اشراكوا بالله يعني رغم انهم من ذرية قوم المسلمين اشراكوا بالله نعم ووضعوا الاسلام وراء ظهورهم يعني هو, يعني هو هود عليه السلام بعث في امة كانت في ال على الاصل في الاسلام يعني من دصريتش معاليمه تماما لا. يعني في قطاع كان لازال يمكن يكون في البقية الباقية على الإسلام أو عندها ملامح الإسلام فهم أولا يعني بقية دعوة نوح عليه السلام وأبنائه يعني هم أشركوا بالله ده نمر واحد نمر اثنين وعتوا عن وعبدوا أنفسهم لآلهة من يعني مش بس الأصنام أنهم كانوا بيعتبروا نفسهم أن هم زي ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غير عبدوا أنفسهم أظن هم هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان دكتور جمال هم عاد هم أول من عبد الأصنام لا لا, لا لا العشرة قرون الأخيرة اللي كانت بين آدم ونوح عليه السلام في آخر العشرة قرون بين آدم ونوح ولكن بعد نوح بعد الطوفان من الطوفان إلى عاد هل عبد الأصنام أحد إلا عاد لا ما, ما عبدها إلا عاد لا يعني هو لكن هي نفس يعني عوز أقول الأصنام التي كانت تعبد قبل نوح لهو لا تضرن أليهتكم وودا ولسوع ولهوث ونعوق ونسرة هنا أيضا نجد أن في نفس أصنام ولكن بأسماء أخرى كانوا يتعبدون إليها يعني أهم حاجة أنهم أشراكوا بالله عز وجل لا. رفضوا الإسلام واخضح حياتهم من المنهج الله وشريعته عبدوا الأصنام ونحو شريعة الله عز وجل وأنكروا البعثة والحساب لأنهم يعني يعني ما يعرفوش وفي نفس الوقت ونش... واستكبروا في الأرض بغير الحق زي ما جربوا إنا سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا خوا زي اللي حصل بالضبط لما الملائكة أمره ول ولم حينما أمره الملائكة بالسجود إلى فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين عشان كربنا له استكبرت أم كنت من يعني إذا الكبر الكبر ده يصرف الإنسان عن الرحمة الله ويصرف الإنسان عن الخير فهنا في كبر استكبروا في الأرض بغير الحق ويعني لم ي... وطبعا مش بس كده طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد طغيان يعني الكبر يا دكتور جمال متعلق بال... بالعقيدة؟ أم أنه متعلق بأمور أخرى كما نفهمه الآن؟ يعني بعض الناس يظنون أن الكبرى ما هو إلا مثلا أن تنظر إلى, إلى الغير بنظرة متدنية أو أن تبالغ في مظهرك وملباسك وسيارتك وكذا وتفتخر بهذه الأمور هل هذا هو الكبر أم أن الكبر يعني يرتبط بالعقيدة كما بالعقيدة. كما يذكرون؟ يذكرنا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الكبرياء هذا من الكبرياء العز وزاري والكبرياء وزاري فمن نازعني في كبريائي قصمته ولا أبالي في ما. الحضير القدسي وكمان رسول الله قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه متخلح ذرة من كده ما. وهذا الذي أخرى الله الله بطر الحق بطر الحق وغمط الناس نعرف الحق ووومنكروا وغمط الناس يعني ألا ننزل النَّاس وكُن يتكبر على عليك. يتكبر على شرع ربنا وتقرب على دعوة الإسلام وتقرب عن عن يعني ال على يعني فيه إجرام يعني وكل إني يرفض الإسلام كعقيدة ودي هنا بقى صورة الصراع يعني القضية عشان نعرف قضية الصراع دع هنا الصراع بين من بين رسول يقول يا قوم اعبوضوا الله ما لكم من إله غيره وقطاع من عاد يرفضون دعوة الله عز وجل دعوة الإسلام ولا يقف الأمر عند هذا لقد انطلقوا كمان يشككون في صاحب الدعوة ويهاجمون الإسلام الذي أتى به صاحب الدعوة يعني حرب على صاحب الدعوة وحرب على الدين وعلى الله وعلى رسوله فهنا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيحق ال ال ال في الآيات القرآنية فأم عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة او لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا يشهدون نجد هنا سبحانه وتعالى يعني ايه مت يعني يعني تصور المشهد ان الباطل مصر على حرب الله ورسوله نعم طب يعمل ايه فيهم ربنا سبحانه وتعالى فسبارسلنا عليهم ريحا صرصا في في في يوم نحسن مستمر تنزع لا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدد منهم قوة وكانوا بأيات نجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنضيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأخرة أخذى وهم لا ينصرون هنا بقى يعني ما فيش فايدة فيهم وانتهت مسألة الدعوة باللين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء يعني جاءت المفاصلة عندما تبرأ منهم هود عليه السلام ومما يكفرون به وجاء عقاب الله له. نعم لأن هو طبعا يعني هو أهم حاجة في صاحب الدعوة الصبر. نعم. لكان عنده صبر وعنده خلق رفيع. واصل يعني وحب يعزر الله يعني يدعوهم إلى الله عز وجل وراء واثنين أما قال المتقل الذي أمدكم بما تعلمون بأندكم بأمعام وبنين وجنات معيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعصط أم لم تكن من الوعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يذكرهم بنعمة الله أوه. وشكر النعمة يعني أن يعبد الله وحده وأن تطبق الشرائعه وأن الإنسان ينضم إلى إلى أهل الإيمان ويقيم الدين لكن هنا في تحدي خلقوا عصر مع خلاص مش عاوزين كلام شرق يعني وده اللي حصل مع سيدنا نوح قومي وليلا دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعاء إلا فرارة وإنه قلما وإن دعوتهم اللي بتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبروا واستكبر يعني إذا هو لأقل أهل الكفر وأهل الإجرام واحدة إذا إذا كما نرى إنه الصراع يعني وصل إلى حد لم يجد معه صاحب الدعوة خلاص آه وهنا أتى مصيرهم ونزل عليهم عقاب الله فكيف كان هذا العقاب هذه الريح يعني كان كيف كان وصفها يعني إزاي عقابه بالريح يعني هو رب سبحانه تعالى يعني يقول يعني كش يعني أمسك عنهم القطر المطر, المطر. مم. حوالي يمكن يعني فترة سلسة سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات و يعني في خلال هذه الثلاث سنوات يعني لا تصور ان هو يعني هو توقف عن الدعوه الى الله لا الدعوه مستمره وفي ناس اسلموا ويقيمون شعائر الاسلام لكن مطاردون لانه هو هنا يعني هنا لهم توعدوه يعني توعدوا هود عليه السلام في لا أذكر في أي من الآيات توعد هود عليه السلام يعني لا يريدون لا إسلام لا يريدون يعني يدخلوا في الإسلام كما توعدوا كما كما حدث فيما سنرى بعد ذلك مع صالح أنهم عقر الناقة وعزموا على قتل صالح إلا أن الله ابتلاهم أيضا وأخذهم قبل أن يفعلوا هذه الفعل الشنيع نعم علشان هو هش كذا ربنا سبحانه قال يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشكون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني في كيد بقى يعني مم. إذن في حرب معلنة على الله وعلى الرسول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من عصيتها إني ربي على صلاة مستقيم فإن تولى فقد أبلغتكم ما أسلت به إليكم واستخلفوا ربي قوما غيركم تجرى عليكم سنة الاستبدال نعم فاستخلفوا ربي قوما غيركم انتم الصلحين لحمل رسالة ذا الدين فاستخلف ربي قوما غيركم ولا تضره شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هدنا الذين معه والذين آمنوا ونجينا ونج... هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ إذ... إذن فقد أهلك الله الكافرين بهذه الريح العقيم ونجى هودا ومن معه من المؤمنين ويأتون التعقيب القرآني نعم. من رب العالمين وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم زي كل المشركين في كل زمان ومكان وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبان عنيد يعني هذه نش فقط رفضوا الانصياع للإسلام دتبنوا منهج الطغوت ين يبدو هذا في ف إنهم زي ما حذر رسولهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون ويصدون عن سبيل الله و قالوا كان وتبنون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني مش قضية رفض الإسلام هم يروا أنفسهم أليها ولأبهون لأحد وظلم لا حد له يعني كون أن يأ... يرون أنه لا لا يوجد أحد يقف أمام قواتهم حتى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم هنا عشان كده ربنا قال وتلك عادل جحدوا بآية ربهم والجحود هذا هو هو عكس عكس الشكر عكس الاستسلام كمان وجهاد يهجادوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلموا فنجحدوا بأيات ربهم وعصوا روا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد شوف الجباروت عنيد معاند لله عز وجل واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عدم كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم قومهوت ترضي من رحمة الله عز وجل كما حدث لابليس حينما طرد من الجنة وأنزل إلى الأرض وأنزل إلى يوم مبعوث يشقى وفي النهاية إذن هذه نهاية قصة الصراع لا. النهاية الصراع رسول حمل إلى الأمة دعوة الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اخضعوا حياتكم لمنهج هجل الله وشريعته كفر بالتغوط الانضباط في سلوكياتكم ومعاملاتكم وأخلاقياتكم لا تخفوا في وجه الدعوة إلى الله عز وجل أبرأ إلى الله مرة واثنين وثلاثة واربعة لم يأس منهم لغاية ما استنفذ الجهد والوقت وأمر من رب أن الناس دولة ما فهمش فيه دا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى كان العقاب يتناسب مع جرائه الاستئصال زي ما حصل مع فرؤون بالضبط فانتقمنا منهم. فغرقناهم في اليمن بأنهم كذوا بآياتنا وكانوا عنها وكانوا عنها غافلين نفس الحكاية وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبان عني واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لإن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم حود خلاص حسمة المعركة هنا يعني ربنا كان العذاب هو الاستخدار. قوم نوح بالطوفان وهؤلاء الناس ريحا زي ما قربنا في سورة القمر كذبت عادم فكيف كان عذاب ونظر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذاب ونظر يقولوا كان, كان يعني إذا تخلعهم هكذا يعني كانت ريساني ترفع بقوة الريح بفضل الله عز وجل ويتلف وبعدين يوم على دماغه كده يبقى كأنه يقوله تذهب حف رأسه فيبقى كي النخ أعجاز نخل خاوية شوف يعني العذاب مريح سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية في سرط القمر يعني يعني إذا هذا العذاب وكمان ورد في قول الله سبحانه وتعالى لما القاطع الغيس عنهم حوالي ثلاثة سنوات وفجأة يعني ظهر السحاب الأسود في السماء فقالوا تنادوا هود بيتوعدكم بحرس القطر عنكم مش هتقدر تزرعوا ولا تخلعوا لا دا السحاب جاي يلا جهزوا الأرض جهزوا الأرض علشان تقدروا تحرسوا وتزرعوا كما تريدون ويتبين لكم ان موسى ده ان نهود إن إن على ليس على خط فإحكي ربنا سبحانه وتعالى فلما, فلما رأوه عارضا مستقبل اودياتهم, أودياتهم قالوا هذا عارض ممطرنا خلاص هذا عارض ممطرنا رب العالمين قل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين عذاب مشابه حاضر لكل من يسير سيرتهم هذه قضية صراح حسمت نعم. في لحظة ربنا ما أحلمك ما أصبرك على المجرمين وعلى قدر يعني قوة هذا العقاب وهذا الهلاك أو الاهلاك لهم دكتور جمال كان حلم نبيهم عليهم ودعوتهم مرة ثم الأخرى ثم الثالثة وحلم الله تبارك وتعالى عليهم ولكن عندما جحدوا في كل هذه المرات كان الاهلاك مناسبا لما فعلوا والاستكبارهم وجهودهم أستغن حيث نستأنف حديثنا عن آعاد ولكن بعد الفاصل وشهدين الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد تحدثنا قبل الفاصل عن جحود قوم عاد وكيف أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وكيف أن الله كان حليما وكان رؤوفا بهم وكذا كان نبيهم هود عليه السلام كان صبورا ورؤوفا بهم ومن ثم دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة مرة ثم الثانية ثم الثالثة ولكنهم مع كل هذه المرة جحدوا وأنكروا كل هذا فما كان إلا أن عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه الريح العقيم التي جعلتهم مثل النخل وانقلبوا على رؤوسهم وكان هذا جزاء وفاقا لهم ولكن الدكتور جمال عايزين يعني إذا ما أردنا أن نبحر في صفات هؤلاء القوم ونتعرف عليها حتى نأخذ منها العبرة والعظة يعني عايزين نعرف صفتهم التي وصلتهم وأهلتهم لهذا العقاب الشديد وصفات نبيهم هود عليه السلام التي بها يعني استطاع أن يصبر ويوصل دعوة الله تبارك وتعالى بهذا الشكل يعني إحنا نعرض لذلك في أثناء الحدرسة واستفادة لكن أخطر هو الحاجة الشرك بالله ورفض الانصياع لأوامر الله ورفض الإسلام عموما وفي نفس الوقت الكبر لأن الكبر عن عناءات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق وبعدين يعني إذا بطلشتم بطلش بالناس والظلم البين الصادح والفساد في الأرض طبعا الفساد في الأرض ذا ينبنى لي أشياء كثيرة no. على الجانب الآخر شوف صبر نبيهم عليه وتحمل للسباب واستمرار في دعوتهم رغم إنه قال لا أسألكم عليه أجر أنا لا أريد منكم أجر إن أجر إلا على رب العالمين على ذيقول دي نجد الحرص الشديد على صاحب الدعوة لإبلاغ دعوة ربنا يعني هود عليه السلام ورغم التحديات والإجرام اللي كان عليه القوم والتهديدات استمر يبرغ دعوة ربنا ده عشان نقول ليه يعني يؤمن بأن الدعوة إلى الله فريضة شرعية ضرها حياتية ولي أشرف الوظائف وأنه يبلغ مطالب أن يبلغ دعوة الله وأن يدعو الناس إلى الإسلام لأن هي معركة بين هود وبين شيطان الإنس والجن شيطان الجن بيغوي الـ الـ الإنس فأصبح معركته مع عدوين الشيطان الإنس و الجن رغم ذلك هو لا يريد للشيطان الجن أن ينتصر ولا للشيطان الإنس أن ينتصر ولذلك نجد إنه هو واصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يلفت النظر هنا شوف الناس دول كفروا بالله ورفضوا دعوة الإسلام والتوحيد العجيب لما أمسك القطر عنهم اختاروا وبدأ من سبعين رجل وارسلوهم الى حرم الله الامن عشان يستسقوا يعني بيت الله العتيق موجود يعني مكة المكرمة بيتها العتيق الذي يعني قبلة المسلمين الاولى مش بس من عهد محمد صلى الله عليه وسلم لقبلة المسلمين منذ عهد ادم عليه السلام وما هو مهبط ما هو افئدة المسلمين حتى الذين يعني اشراكوا بالله عز وجل كان قلبهم أيضا معلق ببيت الله العتيق عشان كده فلما أبوا إلى الكفر أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى كان الناس إذا جاهدهم أمر في ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته كانوا بيطلبوا بقى من ربنا سبحانه وتعالى ولا زي مثلا قريش كان حول الكعبة الأصنام وكانوا يعني يطوفون ولكن لأجل الأطمان لا هم ما اتخذون إلا ليقربوهم إلى الله زلفة هكذا يزعمون لكن يعني لكن هو هكذا هم توجهوا الخبر الوارد أنه علشان يلجأوا إلى الله في حرمه وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون فبعثت عادا وفدا قريبا من سبعين رجل زي ذكرنا وفد موسى عليه السلام سبعين رجل لمقاتلة إلى الحرم ليستقوا لهم عند الحرم فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم فأنشأ الله سحابات ثلاث بيضاء وسوداء وحمراء ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال اخترت هذه السحابة السوداء فانها اكثر السحاب ماء فناداه مناد قد اخترت رمادا رمدادة لا تبقي من عاد أحد لا والدا ولا ولدا إلا جعلتها مدى وساق الله السحابة السوداء بما فيها من النقم إلى عاد حتى تخرج إليهم من واد يقلاه المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض منطرنا رد الله سبحانه وتعالى بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ما يقال في سيدة عجوز شاهدت المشهد ده فغشي عليها من لما شاهدت المنظر شاهدت الال في في الحديث الذي رواه مأحمد عن عن فلان ان عادا ده دا تأكيد الخبر ده اللي هو م. إيه خحطوا فبعث وافدا لهم يقال ال ال الشيء الذي يلفت النظر ان القوم لما جل زهبوا إلى مكة استضافوا أحد معاوية ابن بكر فنسيه المهم ما تعرف نسيه مراحين لي أصلا نسيه مراحين هي أصلا فقاعد الش فالرجل طبعا يعني ذكرهم بمهمتهم لكن في النهاية في الشاهد اللي بيهمنا في الخبر ده اللي احنا فيه حديث الوردة الصحيحة ان قلبهم كأيضا معلق بالله عز وجل ومعلق بالحرف وان المفروض هنا المخرج لكن طبعا لا يجدل ان طالما الشرك تسلل الى القلوب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك نعم لأنه لو كانوا معلقين بالله سبحانه وتعالى لاتبعوا كلام نبيهم هود عليه السلام. أي نعم يا سيد هاي يعني, يعني هذه هذه هي قصة الصراع نعم. مستمرة مش بس يعني كم سنرى فيما بعد إن قصة الصراع ممتدة ممتدة عبر التاريخ نعم. يعني فيما بعد وفيما جاء بعد. وفي نهاية حديثنا عن عاد وهود عليه السلام إذا ما أراد يعني أحدنا أن يقرأ تاريخ هود عليه السلام. كيف يقرأه أو أين يقرأه إيه مصادرنا الموثقة التي إذا ما قرأنا فيها هذا التاريخ وتاريخ صالح عليه السلام وتاريخ جزيرة العرب نكون على ثقة من أن هذا هو التاريخ الصحيح دعم هو لا ليس أمامنا المصدر إلا المصدر الإسلامية مم. يعني كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الواردة وكتب التفسير وكتب الحديث أيضا التفسير نجد كلها الخبر الصادق الذي لا يأتيه من بين ذلك حنوص يقول لنا إذن عاد وهود من التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية ولواحد من الرهط الكريم الركب الذي يحمل الدعوة إلى الله الذي يبلغ دعوة وحيا السماء إلى أهل الأرض ومكانه هنا في جزيرة العرب ما بين يعني بالأحقاف كما قلنا بلاد اليمن ما بين عمان وجاء وحضر موت وإن ده من التاريخ الحقيقي وليس تاريخا أسطوريا وليس تاريخا خرافيا وإن هو فدي مصادرها ولكن هل معنى كده يا دكتور جميل أنه لا أي كتب تاريخ حقيقي يعني مثلا أين كتاب التاريخ الإسلاميين أو المسلمين يعني أين كتبهم وكيف نستقي التاريخ منهم لأن القرآن يعني ليس كل أحد يستطيع أن يفهم القرآن ويستخرج منه التاريخ كما نفهمه الآن لأن مثلا هود عليه السلام جه في كم سوره من القرآن موسى عليه السلام ذكر في 34 سوره من القرآن فأنا عشان أعرف تاريخ موسى عاوز كتاب كده مسك سيرة موسى من أول ميلاده ثم بعثه ثم موقف الصحراء ثم كذا يعني ناخد من كتب تاريخ هو من رحمة ربنا سبحانه وتعالى حينما يعني قيد لنا يعني أن ندرس هذه المقررات في بكلية الشريعة جامعة أم القرى وأيضا درسناها في كلية طبعا لا هذا يعني من باب البلاغ لا. في كلية الأداء بجامعة الملك عبد العزيز نفس المقررات هذه فضل الله عز وجل قمنا بعدات سلسلة سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ وعمق وقمنا تاريخ الأمة الواحدة منذ أقدم الدهور وعالجنا فيها هذه الشبهات ورددنا عليها والشيء يعني الـ وهذه الحمد لله يعني أصل عز وجل أن يقيض لها أن ترى النور يعني اللي هو التاريخ الأم الوحيد منذ أقدم العصور في اعتمادا على المصادر الموثقة فالحمد لله يعني هذا تم وانتشر من 86 يعني نشر لكن هي ال المشكلة فإنه على المستوى الرسمي، هناك الحمد لله نستقبله، المنهج ووأزروه، يعني بما فيه كنت تم... يعني لأن الأجيال اللي كان الجديدة اللي متفشبع بالفكر الغربي كانت ترفض هذا الفكر لكن قيض الله عمداء ورؤساء اقسام وووذراء جامعه أقروا هذا المنهج، قالوا كيف نعتمد على تاريخ الالالالأمة الواحدة الأمة مسلمة على ما كتبه المستشرقون؟ كيف نتجاهل هذه الرسالات السماوية في جزيرة العرب كيف نتجاهل الرسالات السماوية على أرض مصر كيف نتجاهل الرسالات السماوية على أرض يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى قيد والمنهج ما شاء الله فعلا درس واعتخذ الأيام الماضية أنا مذكر في جامعة الأزهر يعني كانوا يقفون الشباب اللي بيتكلم عن راسب خط التوحيد وإن في رسالات سماوية فلين ندرس التاريخ الفرعوني فقط ما. تم أنت بتدرسوا 30 أسرة فيها مؤسس الأسرة مينة وخفرع ومنقرع والأسرة و... و... الدولة القديمة والدولة الحديثة والعصر و... متأخر تم... فدع... سير تهود يعني أ... نستفكر أن... أن هذا التاريخ الإسلامي الصحيح الذي مصدره كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه سوف يدرس قريبا في جامعاتنا وفي جناعة جامعات الأزهر <تصفيق> يعني نأمل في لا لا الله عز وجل لكن يعني يعني نأمل مع العلم أن احنا ايضا كما تلاحظ احنا بن بال... نستعين بالنصوص القديمة في تأكيد هذه الأحداث يعني مثلا هو تكلم عن الدولة المعينية في دراسات جعلتنا نقول ان احتمال ان الدولة المعينية التي تحدثت عنها كتب التاريخ القديم هي الدولة التي أسسها المسلمون بقيادة هود عليه السلام يعني إذا نازل نقول في إحنا وفي النصوص المصرية القديمة وفي حتى الطفان يعني يعني دولة معين هذه دكتور جمال دولة مسلمة بقيادة هود عليه السلام كانت معاصرة لكن كتب التاريخ القديم كما قلنا تلاشت أو تحاشت ذكر هود عليه السلام وجعلت دولة معينة ولا ذكرت حتى إراما ذات العماد ده حتى شكف في الموقف يعني شوف إحنا, شوف إحنا أنظر قومه بالإحقاف وقالوا الإحقاف اللي يجري مال المتحركة دي ما بين عمان وبين ببلاد اليمن عمان وحضر موت نجد إن الأعداء المسشقون أنكروا هود وأنكروا عاد في موقعهم هذا وقالوا لعلهم في منطقة شمال الغرب الجزيرة العربية وأثبتوا وجود دولة معين لكن أثبتوا أن هنا كانت دولة معين وبعضهم قال عليها دولة بونت لأن كان لها علاقات وكانت هذه الدولة كما هو سابت تاريخيا لها علاقات بواد النيل بمصر ولها علاقات بأرض الرافدين بل إن الحضارة المعينية المادية في تشابه كبير بينها وبين الحضارة المادية التي وضعوا أجدوها في حوض في بلاد السن يعني في شيء بالقرية الهندية م. يعني إذن كان حضارة متواصلة في بلاد ال ال الهند والسند شرقا وامتدت إلى واد النيل وامتدت إلى أوروبا نجد فيه في النصوص القديمة بتاع الأساطير الأوروبية في التاريخ اليوناني والروماني ذكر الأخبار حينما ينظر إليه الإنسان علشان تلمس الأدلة على رواسط خط التوحيد يجد أن فيه أمة واحدة على امتداد هذه الارض المعمورة ولكن حدث انحرافات من الاخر فكانت عهدها الله بالرسل ولكن حتى نجمع بين التاريخ القديم والتاريخ الاسلامي دولة معين التي حددها التاريخ القديم انها موجودة نعم. ولها اصل وانها ممتدة هي موجودة بالفعل ولكنها معاصرة لهود عليه السلام ولعاد وطمس المستشرقون على اي معالي ممكن مم. تؤكد ان هي فعلا ترتبط ما في فرق بالدونة المنهج الغربي الموجه له منهج لا ديني الذي يسقط كل ما فيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله, هو. الله لأن هو أولا يرفض يعني لا هو المنهج الغربي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله باليوم الآخر ولا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالجن ولا ينكر بالرسل بل يعتبر إن الإنسان من سلالة القردة أو نشأ في الخلية الحية إذا منهج المنطلق يا والساذج الشرف منطلق لا يمكن يصل به إلى نتائج حقية لا. يعني المنطلق المنهج الذي يتبناه منهج ينطلق من كراهية مش للإسلام بس كراهية للتدين عموما لذلك إذا كان التاريخ الإسلامي يتحدث عن تاريخ العقائد فهو يقول أن الإس... الإنسان ليس له علاقة بالدين وأن الدين اختراع بشري إذا كان التاريخ الإسلامي يتحدث عن بداية الخلق فالتاريخ القديم يقول أن الإنسان أصله قرد إذا كان التاريخ الإسلامي يقول إن الدين عند الله الإسلام وإن آدم أبو البشر كان يتدين بالدين الإسلامي هم يقولون إنه لا دين وأن الحياة مادة وكره وليس هذا ده ده يبقى نعم هذا صحيح الذي تقول لكن القضية أخطر إنه لما يصور كتاب عن الجزيرة العربية وكتب بقول ربعمية ثلاثة واربعين تقريبا مجلد باللغات الأجنبية والعربية كلها تتحدث ان دي كانت مجتمعات وثنية مجتمعات تتعبد الى الاصنام ويتتبع عمليت خريطة للاصنام هنا كان يعبد صمود وهنا كان يعبد الله يعني معنى هذا حكموا على شعوب باكملها بانها خارجة عن دين الله لجريمة <تصفيق> احنا النهاردة واحد لما يقول للتاني يا جافر انت بتكفرني أنت تكفير أقوله رجل... يعني بك... والخطير هنا دكتور جمال أن أمة الإسلام لا تجد لها القدوة والأسوة في التاريخ الإسلامي مادام التاريخ كله وثنيات و... وأصنام كده ما فين القدوة بنا تأخذ القدوة من الغرب بقى. و... و... والتاريخ الإسلامي إيه في أي حقبة ده عن هن... الع... ال... التب... السنين آدم عليه السلام يعني الإسلام في الملأ الأعلى فترة وبعدين نزل آدم من الأرض قام ألف سنة على الإسلام مجتمع مسلم وجاءت عشر قرون والقرن بمعنى جيد يعني حوالي عشرين ألف سنة على الإسلام وبعدين لما خفت صوت التوحيد وسلطان الدين على الناس وبدأ يتسلل الشرك إلى القلوب هيئ الله رسولا آخر هو نوح عليه السلام اللي قاعد يدعو الناس ألف سنة إلى خمسين عاما إلى الإسلام فأسلم كثير من الناس وبعدين اللي كفر ربنا عقبه وبعدين جاء الطوفان وبعد الطوفان انتشر الإسلام م. ثم جاءت ثلاثمائة بضعة عشر رسولا ينشرون الإسلام هذه أكبر إحنا تاريخنا يضرب بجزول في أعماق الزمن تاريخ الغرب عمره 200 سنة فإحنا آلاف السنين تاريخنا تغير 13 قرن إسلام منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرسل الله, الله الأرض من عليها فالقضية الخطيرة أنه تاريخ القديم على هذا النحو سواء تاريخ الفرع مصر الفرعونية أو تاريخ الشرق الأدنى القديم أو تاريخ اليونان أو الرومان أو تاريخ الجزيرة العربية يحكم على شعوب عبر تاريخ طويل بالكفر والشرك لا مش ميت كده لأن شعوب كانت بعضها يدين بالإسلام وبعضها يدين بغير الإسلام يعني إذا ال الجريمة ترتكب في حق هذه ال الأمة وفي نفس الوقت الشباب الجريمة ارتكبت دكتور جمال ولكن الجريمة الاكبر الان ان ينتشر هذا التاريخ ويكون هو دي مقرراتنا في مدارسنا الاسلامية والعربية وفي وفي الغرب ده اللي بيدرسوه عننا وطبعا يترتب على الغرب ايه لما يدرس يعني انا اذكر ان فيه واحد كتب اتكلم حين يتوارى اللي هو في كتاب ليش يتليه الغارة على العالم الاسلامي حقيقة انا شفت عبارة عن إساءة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ده بيقول عليه إن, عليه. أن الإسلام بدعة نصرانية محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من العقائد الجاهلية وقام دينا ده قال كلام دمين سيديو في كتابه وديورانت قال الإسلام بدعة نصرانية وجوستاف لبون في كتابه حض... اسمه حضارة العرب ويتكلم عشاما أنه المتهوس الشريع رغم أنه كان أعقل العقلاء م. يعني إذن الغرب الآن يدرس تاريخا على أنه كان على هذا النحو ماذا يكون تصوروا عن الإسلام بيتعمل معنا ازاي ومن ثم دكتور جمال تأتي يعني سوء الفهم ليه للمسلمين ومن ثم تأتي الحروب وكذا أستاذن حضرتك أعزين نعرف بقى الدروس المستفادة من سيرة هود عليه السلام ولكن نتلقى الإجابة بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى كيف نتعلم من سيرة هود عليه السلام ودعوته قومه بالحسنة وكما أمره الله تبارك وتعالى نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد. سرنا دكتور جمال يعني كما تعلمنا وكما تعودنا في قصة الصراع أننا لا ندرس ولا نتحاور في سير الأنبياء أو في التاريخ الإسلامي من بدايته وحتى يعني ما وصلنا إليه الآن من باب الرفاه العلمي ولكن حتى نستفيد ونتعلم ونتعرف على المعالم التي ترسيها هذه السيرة في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نستفيد من سيرة هود عليه السلام؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى. يهير لنا في هذا الجزء الحقيقي من تاريخ الأمة المسلمة يعرض للمعارك التي تقع ووقعت وتقع بين الحق والباطل معارك الهدى والضلال معارك الرهد الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين مع الملأ أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين والأتباع المستخفين بالإسلام ويعرض الصراع المتكرر والمصائر المتشابهة وتتجلى صحائف الإيمان في إشراقها وضاءتها وصحائف الضلال في امتماصها وعتامتها ويعرض القرآن مصارع المكذبين بين الحين والحين ويقف عليها مذكرا ومحذرا يعني إذن يعني ربنا سبحانه وتعالى علشان نحن ولقد أهلكنا, و... ثم جعلناكم... أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات و... وما كان الله أه... جاءتهم رسلهم بالبينات كان... وما كانوا كذلك نجزي القوم المجرمين عشان... و... و... ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاهم نصرنا يعني كان في عبرة. فهنا ربنا بيعرض القضيه ومشهد الصراع واضح وضوح الشمس في ربيعات النهار كل هذا بيختفي في, في في في غير هذا المنهج الإسلامي. نعم. يعني أخبص إن هذا الخبر اللي وارد في في, في كتاب الله عن الرسول عليهم الصلاة والسلام يعكس لنا أن الرسل وأصحاب الدعوات كانوا يستهدفون أمر صعبا شاقا عسيرا ولم يمكن أن يدركه إلا الذي يعيش في مثل هذه الظروف وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه يستهدف أمر صعبا يعني, يعني أن مهمة الأنبياء لم تكن هينة وهي يعني قريب منها الآن يعني مهمة العلماء والدعاء أنهم يعيدون الناس إلى دين الله تبارك وتعالى لا. بالحكمة والموعظة أضف إلى ذلك أن من خلال دعوة الرسل إلى أقوامهم نلمح أن الرسول دائما واحد من هؤلاء القوم نعم واحد منهم وإلى عاد أخاهم هودا يأحد ما يجيب لهم شي حد من برة واحد منهم يعني يعرفونه دينه وأمانته معرفوش أنه كذاب زي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عاد أخاهم هود عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم قال لقوم يعني رأيتم أن أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط ما فعش واحد يجي كده من من من أي مكان ينزل بطياره كده يقول لهم أنا نبي يعني. نعم وعشان يعني هو شوف هود وهنار صالح كذلك ثمود ع... وص... أخاهم صالحة وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبودوا الله ما لكم لله غيره ومن هنا تأتي أهمية كون الداعية إلى الله معروفا في قومه جميل. مش أي واحد واحد معروفا من... عشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام دعوته دعويته قالتين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ياتلوا عليهم آياتي يعني دايما الاختيار ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلمنا ان صاحب الدعوة مش اي حد يرفع شعار الاسلام تمشي وراءه لازم يكون معروفا في قومه وبهذا دعا ابراهيم لان المثالة خطيرة ده دين نعم, يعني نعم. يعني كان يقول احدهم الحمد لله الذي جعله دين ولم يجعله تين يعني ما ينفعش نوعد من ناقي فيه نعم صحيح في. يعني اذا الشيء الاخر إن, إن, ان اصحاب الدعوات عاوزين يأخذ دايما ناس يريدون الخير لبني الإنسان ناس يريدون الخير يريدون أن يأخذوا بيد البشرية من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد مهمتهم إني يحببوا الإيمان للناس وعلى يحببوا يحببو الإيمان للناس لازم هم يكونوا صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه الذي يدعون إليه دي حاجة الحاجة الثانية إن المشهد الذي يعني أن في قصة الصراع الإنه نجد في موقف واحد لأعداء الإسلام زي عد قوة رفض الملأ أن يكونوا عبيد الله. ما يقول لهم عبد الله ما لكم غير رفض أن يكونوا عبيد لله رفض الخضوع لمنهج الله وشريعة. راحوا يكيلون الاتهام للرسول وهو واحد منهم. لقد اتهم الرسول بالسفاهة والكذب. إن لم راك في السفاهة. وإننا نظنك من الكاذبين وده منهج بيتبعه يعني بيتبع أعداء الدعوة الإسلامية رغم من أن هذا الرسول تتهمون ومما يعني يرد هذا الكلام الدكتور جمال أنهم لا يتهمون النبي بهذه التهم إلا عندما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم ولكن قبل ذلك عندما يحدثهم في أمور الدنيا وفي أي أمور هو كويس وهو صادق وهو أمين أو يشاركهم في مزالهنم لما يقول وتقعدون بكل صراحة وتعيدون تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجة أي حد يبعد معهم في هذا يستعدون على ذلك طيب الموقف ده اللي هو الموقف السيء اللي هو مهاجبة الرسل والتبهابهم بأبشع الصفات وموقفهم من الإسلام ومن رب الإسلام سبحانه وتعالى ده خلينا ندرك شيء مهم وهي إن, إن وجوب الدعوة إلى الله عز وجل No. الدعوة إلى الله في رضا شرعية وضرورة حقيقية هي هذه وظيفة الأنبياء والرسل على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحاب الدعوات في واجب الدعوة دكتور جمال حتى نكون أيضاً عمليين يعني هل الدعوة إلى الله هي مهمة العلماء فقط مهمة من عنده قدر كاف من العلم والثقافة والفقه حتى ينشر هذا العلم أم أنها مهمتنا جميعا كل على قدر استطاعته وعلى قدر علمه وحسب يعني سيطرته الاب في بيته العامل في في مصنعه المدير مع المعا... يعني كيف نفهم مهمه أشرف نعم نحن جميعا مسؤولون عن الدعوه كل الناس قاده وزعماء و... وعلماء وجند وافراد فلاح عامل كله زي ما شاهدنا في سيرة يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وهود عليه السلام وكما نرى في سيرة الأنبياء ولكن يعني من من يشاهدنا يقول هؤلاء أنبياء يدعون إلى الله لأنهم أنبياء وجاءوا بهذه الرسالة هذه الدعوة إلى الله فرجة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته وعلى قدر علمه ومن هنا قال تعالى كنتم خير أمة أفردة في للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما المعروف الأكبر إيه أن يعبد الله وحده وأن تطبق شرائعه المنكر الأكبر أن يعبد غير الله وأن تطبق غير شرائع الإسلام نعم. فهنا نجد أن النازم يدعو إلى الله ويدرك أن الوظيفة فريضة شرعية هي فرض كفاية بس بشرط تحدث الكفاية وحيث أن الكفاية غير حدثة. دي حدثة ومش بس كده ده الناس يتصورون لدعو الله لوظيفة الوعاظ بوازيفها يعني كأي أي كلام اللي متعينين آه. في وي وكمان يختاروا لها أنصاف المتعلمين الذين لا يجدون قراءة القرآن ولا يجدون نطق ال الحروف العربية يعني يعني مصيبة عظيمة استهانة مش يعني وهذه القضية ال الحرب المعلنة على الإسلام على امتلاز القاتل عن ووو وإذا يعني كان يعرض رسالة الإسلام بعد ذلك ده ممكن هو يتزم صلى الله عليه وسلم يتهم بتهم منها الإلهاب وغيره. لكن فإذا أعوز أقول الدعوة إلى الله فريضة شر... شرعيا الآن لأن الكفاية غير حصل. ودي كانت وظيفة الأمداء جميعاً بيع فيهم سليمان مش كان نبي مرسل نعم. وقائد وزعيم ومقاتل وداود خلافة إسلامية ومحمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله وقائد يقود يقوم على أمر الدولة الإسلامية ويطبق الشرائع ويقيم الحدود صلى الله عليه وسلم الله ويقود السرايا والبعوث ويعقد الريات ويواجه الروم ويواجه الفرس وقائد عسكري من الدرجة الأولى وفي علوم الاستراتيجية إذن نفضل إحنا الآن دا نتيجة الخلل الذي أصاب المفاهيم لدينا نتصور من الدعوة دي مسؤولية الناس البسطاء ودي مش بسة وظيفة للقادة ولا الزعماء ولا العلماء فقط بوظيفة وقد, وقد ينظر إليها بعض الناس أنها أمر متدن لدرجة أنه يعني يستحي أن يأمر الناس بمعروف إذا كان في وسيلة مواصلات أو في شارع أو كذا ورأى شيئا يعني حرمة من حرمات لا تنتهك قد يستحي أن يأمر بمعروف وينهى عنهم وده نتيجة الجهل يا أستاذ أشرف نتيجة الجهل ولكن هو في نفس الوقت يجب أن نتخول الناس بالموعزة يعني لا يتصور الآن أحيانا يبقى الواحد في المترو هو لو شاف منكر ينكره لكن لو وقف يتكلم مع الناس أي. وتجد مع الشباب اللي المنشغل بأشياء يعني دعوة ربنا دي لازم نضحها في موضعها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب والوقت اللي هو الناس مهيئين فيه الاستماع آه آه. كلمة الله عز كلمة الله عز وجل آه. فلذلك لكن هو طبعا الإنسان احنا شوفنا الناس في ناس يخرجون لدعوة الناس الى ويزوون إليهم على المقايو وكذا ده شيء جميل أن يذكرون الناس بال... بالله عز وجل لكن هي طاقات وإن كانت أيضا لكنه إذا وجد الفرصة لأنه مش بس الدعوة إلى الله عبارة عنه أمره معروف أنه عن المنكر ب... ب... ب... بذكرهم بالمسئولية بتاعتهم ربنا سبحانه وتعالى لأن إذا الإنسان ترك الدعوة إلى الله عز وجل من لهذا الدين وده جزء من الواجبات لأنه المفروض أصلا يقيم الدين وبيذكر الناس وبيانطلق ينتقي ويربي علشانه يقوم بالمهمة الأساسية أن يعبد الله وحده نعم. جزاكم أخيرا المعنى كده واضح إذن فهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ووجوبها هو من الدروس التي نتعلمها اليوم من سيرة هود عليه السلام فماذا أيضا دكتور جمال يعني الملاحظ أن طبعا طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالقول إنما هو مليء بالإرتباك إبتلاء تحاسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سيدنا هو جم توحن قبل كده سيدنا نوح توحن بل وسيدنا آدم عليه السلام متوحن وزوجهم توحنت يعني عاوز أقول من البداية آدم عليه السلام توليا في الملأ الأعلى وحينما نزل على الأرض وانطلق يدعو ويقيم الدين انتوحنا وامتوح حين في أولاده وحينما نلاحظ بقية الأنبياء والرسل نجد نفس طريقة أصحاب الدعوات ليس مفروشاً بالولود إنما هو من أشد الصعوبات يا دكتور جمالة التي يلقاها الأنبياء إن ما سمعناش عن نبي ولا قرأنا عن نبي أول ما قال لقومه يعني إن أنا أدعوكم إلى لا إله إلا الله قالوا له خلاص يلا بينا وقالوا صدقنا بك وآمنا وكذا, وكذا لابد أن يجد صدودا واستهزاءاً وتكذيبا ويتهموه بالسحر والكذب وكذا ما هذه سنة ربانية جارية؟ لا, لا. هي هذه سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. وإحنا واجبنا وإحنا بنتكلم عن التاريخ أن نتتبع هذه السنن الربانية وأن نجلي نجليها للناس عشان نذيكوا. أولاً إن في صراع بين الحق والباطل وإن الأمر معروف إن على المنكر فريضة والدعوة إلى الله فريضة ويجب على الحق أن تنهضوا بهذه الفرائض. نعم ولكن في الانبياء والرسل اسوة حسنة هذه القضية التي احنا نذكر الناس بفرض الله عليها وما يعني أنا اعتقد ان الامه الان يعني تحتاج الى من يأخذ بيدها لان بعد ما صفنا خفت صوت الدعوة الى الله عز وجل فشل جهل وكثر القعود والأم الآن لا تنفض بمفترض الله عليها، لا. ودليل على ذلك إن إحنا نسينا قلنا في فلسطين. إذا فالأم أبدأ طريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورود وأن الدعوة إلى الله فريضة حياتية وضرورة بشرية، ولكن ماذا أيضا عن الدروس إن وقتنا خلاص أو شاك على النتاه؟ أيضا الأ... الأ... الأ... هنا الداعية إلى الله عز وجل، مذكرهم بأن ربنا استخلفهم في الأرض لمهية لمهمة غاية. وي... اسجعوا اذكروا. إذ لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطن تذكروا الله عز وجل نعمص ربنا تستدعي الشكر والشكر أنك تضم جهدك إلى جهد إخوانك لإقامة الدين ونصرة صاحب هذا الدين ونصرة وكون الله استخلفهم وجعلهم في هذه الأرض لغاية الكلام ده مش لهم هما لوحدهم يعني هما كده لهم غاية ووجودهم في الأرض له غاية وهدف ونحن أيضا لنا غاية وهدف ما في اشك معه. ربنا سبحانه وتعالى لما شوف ربنا قال الله ان ربنا استخلفكم في الارض والاستخلاف والتمكين له تبعات لا. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فهنا كل رسول يعني هو احنا يعني اذا نحن والمدعوين نحن وهم نحن وهم مستخلفون في الأرض لمهمة وغاية أن ندعو وإياهم إلى الإسلام ونذكرهم بذلك لا. لأن ربنا قال جل... لأ... ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدين لننظر كيف تعملون يعني إحنا مستخلفين وربنا بيختبرنا الآن هنعمل إيه لا. هنقوم بأجب الدعوة إلى الله هنأمر معروف أن ننهر منكر وحينما نعرض لقاذية الدعوة إلى الله عز وجل معروف هنكتب حقا ونخضع لقول الله تعالى الذين كتبو ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينهوا الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فوليك توب عليهم أن التواب الرحيم يعني هتبين الحق كلمه ولا لا لا هقول العباد الله ما لكم من إله غيره أخدعوا حياتكم لمنهاج الله وشريعته أقيم الدين طبقوا الحدود انصروا محمد ودين محمد وأمة محمد تكتم حاجة يبغى نحن مطالبون صاحب الدعوة عشان كده سيدنا هود عليه السلام كان أقام عليهم الحجة ربنا سبحانه صحيح اتقوا الذي أمد بما تعلمون بأنه آل وبنين وجنات وعيون وبدأ يذكرهم بنعمة الاستخلاف نعم. المعنى واضح دكتور جمال جزاكم الله خير أنا بحاجة ذكرتنا بدروس كثيرة مستفادة من سيرة هود عليه السلام منها أن مهمة الأنبياء صعبة أن أهمية أن يكون الدعية معروفا بين قومه وأن يكون أصحاب الدعوات صورة حية لما يدعون إليه وأن يأخذوا بأيدي الناس إلى الخير وكذلك وجوب الدعوة إلى الله وأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود وفي نهاية هذه الحلقة يعني لا يسعنا إلا أن نشكرك شكرا جزيلا شكراً على هذا الصراء وهذا العطاء الله ونسأل الله تعالى أن يكون في موازينك وأن يكون مفتاحا والمشاهدين والمستمعين اللهم أمين, اللهم الله أمين, اللهم أمين ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته